خوشهستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كجزء الحديد الغامدي بوتان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور فِي رق منشور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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا.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 يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا وَيَطُوفُ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشرقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم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 ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون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 وَإِذَا رَأَوْكِ اسْتَمْنًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاةَ الثَّانِتَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان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 لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويرضى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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ انتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر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 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر 114. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عذابا هي انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا اثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 111. وجن الجنتين دان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 113. لآكلون من شجر من زقوم منها البطون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 اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون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 118. تنزيل من رب العالمين 119. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 111. فلولا إذا بلغت الحلقوم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين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 111. فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلوا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 وَلَا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 112. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله, الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجرا كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 112. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور 112. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثاره برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبان ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون